رباء ا و غرباء ي الله لا ا ل نحمي ج ر ب ا وارضي شعار لله ح ي ا رباء وارغير ة ل لا نحن م الجبال ورباء نحن جند الله دوما دربنا درب ا ل أ ب ا ء إ ن تسل عنا فانا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب ا ل أ ب ا ء غ ر ب ا ضربا, ضربا غ ر ب ا غرباء غرباء لن ن ب ا غ ي ه م قيود بس منذ القيود فنجمد و النبي و ن ل خ ا ف من جديد ل ف ه ا ل د ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب なたね غرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء وارتضيناها شعارت الحياه